فَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَهُ أَذَابِكُمْ أَن تَنْتَهُوا بِأَمْوَالِكُمْ لَنَا وَايرًا سَافِحِينَ كَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنَ الْهَوَى نَفَاتُهُ نَذُرُهُمْ نَفَرِضَهُ وَلَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَوَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِن والله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولاً أن فمما من قل تولا الانثيا كن حقاكن مؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم فتياتكم المؤمنات والله اعلم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 بِالمَعْرُوفِ مَأْوَاتِ الغُرَمَساتِ حَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ فَإِذَا أَخْطَأَ لَكِنْ أَكَلَ ذِكَّاحَةً فَعَلَيْهِنَّ نُصْحُ مَا عَلَى الْمُخْطَأَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذالك لمن خشي العامة منكم وان تنحروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبيين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليهم والله عليم حكيم